وَإِذَن تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربك من بنين من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى تشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما وكآباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لا يأتي ولا علهم يرجعون وثل عليهم نبأ الذي آتين سَنَ قُمْنَ فَأَتْبَعَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ رَغَدًا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 فانقصصي القصص لعلهم يتفكرون ساأمثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُونَ أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها